قالوا قال ما لا نطرته معه شي ما وقف؟ ما بعرف هيك وصل البرجة بحكيك ta tazir mata tazir اللّا البابا بدو يلعب معنا لعبة بدو يشري بخوفنا نحن ما نحن خاف نحن نضحك أوكي؟ استح الباب عمقل لي استح الباب بيماي Hatta két min a mér harét,